يسألونك عن الخمر والمسك قل فيه ما أفهم كبير وما نافع للناس قل فيه ما أفهم كبير وبنافع للناس وإفهمه ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو